117. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق 118. قالوا بلى وربنا 119. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون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 قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيك وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله دار الآخرة خير للذين يتقون أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُ لَفَإِنَّهُمْ لَا يُكْذِبُونَ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 أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا فَتَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ